أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قضيحا فالموريات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جماعا إن قل له رب بي يفنوت وانه على ذلك لشهيد وانه يحب خير لشديد وقال اعلم اذا باثر ماج القبور وافشر ما في الصدور ان إن ربهم بهم يا مائه الله بي فدق <تصفيق> الله العظيم